دانجي يگرتو رادوي هولر برنامج تنلا قران تيبگي اما دو پیش کاش عادل کریم و میوانداری مامست اسماعیل نوری بر نامی از قرآن تیپگی الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارزان بسراني دنجية قلتول الشارع واليل باري خوش حالين دوباره بخزمتي أيوة بارز دقينة و بو بيشكش كردني برنامكة تانتون لقرآن تيبقين بسراني بارز دوباره تتسينو خزمتنا وجوانا جوانا خواي خوايق اسماء الله الحسنى كهلا خلال بعث كاني تدبر كردن لقرآن والبونة ولا قرآن السونيتي والبونة وا. سنموني كمان للصورة كاني قرآن بيروس هل بجارت وكو جانب عملي هروها للقيب يا شوش باسي اسماء الله الحسنا مانكرت بس شو وش جشت باسي ناود جوانا كاني خي جوار مانكرت كاتسون باسكريال لقرآن بيروس تيش ماس خست استن بوارك للقيام روشمان هل بردوام ده بين لسر أمنا ودوانا نو سن ناآوجوکون من هالدا بچرین تا و کبزنی لکرآن صن ذکری کرده است صن باسی کرده و هروها حقیقتی آمنا وند صن کل بیتوال آیت کن تا و کو زیاتر فیر بیم که صن ل ناو پیروز کانی خواهی جولش تدبور دکن لیس اندتینه و خدمتی لبوی که زیادتر بهرهمند مامبکاتن ل جوانیتی ورد بوده ول ناودجوانه کانی خواهیگوره اگر وکو بیرخست نوایک ل باسی ناودجوانه اگر شتیک من ل بی بیم من بخیه او هروها ل القيام زارش من تصنمونیک من لبهالبجیری تصن نوایی کی جوان ل ناودجوانه کانی خواهیگوره تاوکو عملی فیر من سون اورد بين مولانا جوانا كان اخويا ولا بسم الله الرحمن ايه ديرا للقرى <تصفيق> بردوا بس هي لغينجي وباخي اسمع الحسن امام كرت انجا هركس غوتمان بيوتن خوي سبحانه وتعالى بتاي بناسي تاكو بتاي بروي بكا ايمان بيبين يقين بي تاكو <تصفيق> لانكام دابكاتا اله وحيد خوي او پیست لرینا و کانی خواه لرینا جوان کانی خوا شهر زای درباره خواب پی اب کرد. انجام مال خال من باز کرد لوان باز من کرد خدا ناوکانی به شیوشی بر دام لبونو بونورد دا بدرده با شیو شیبر دام لجین روزانی مرو وکنده به دردکیت هم زورن هزور بکاره تو خیر کم بکاره تو هیال خلق زیادتر بکاره تو هیال امر هی شباسی زادی خویت آو نمان ل را بردو باس سن خالش ترک و پیز تا بخیرهای باس کن تا قوم سن سن منشی عملی نا كانت مثل هذه القران يجب ان يكون هناك اسم يجب ان يكون هناك اسم يجب ان يكون هناك اسم يجب ان يكون هناك اسم يجب لو مثلا باسمنا يقبض يبدؤ الخلق يعيدو اتاكوتي هشمانا هاو برشا يعني لها مانكا دبايس ماتي لها مانكا جبت فعلشاتي مسن خالق مان هي هم بخالق هاتي بكايس ما هم جبت فعل هاتي يخلقو يخلقو مسن الرحمن هي كبانه هاتي هروها برحمتي شاتي يرحمه يرحمه انزا مسن مالك مان هي كبانه هاتي ماليش كبانه هاتي ماليش كبانه هاتي ماليش هي له ما شبه فعل <سؤال> بفعل <سؤال> إيش يملك وها كذا لو أنا زور من هي إن زه عندك ناوك مفردة يعني تاكة عندك نايش من هي مركبة يعني في او هي أو نواني كتاكن زورن وقسمتوا أحدوا الرحمن خالق وأنك زور زور النورانية عندك نايش من هي مركبة وقمنا سنذل جدالي والكرم كذو زار القرآن ده بسيغي. علام الغيوب مثلا. علام الغيوب مثلا كمركبة. مالك, مالك الملك مثلا يدبر الأمر ذي العرش هتا كوتا يوانا بشيوشي بمركبي هاتي. يعني بتانيا نيتمانا جلال من بتانيا هنا إخرام من بتانيا هي مثلا نا امر بتانيا هي مثلا بس يدبر الأمر آوا بكار هات. <تصفيق> ناو کانیش ل لروشی دی جورا جورن هندق نومنه ل همو قناغ خان دبز یعنی قناغی سرتایی ناون دیکوتایی هندق نویش منه ل قناغ دبزی ل قناغ خیتر نبود بونمونه هندق نومنه تندیار ل قناغ خانی سرتایی ل شاری مکا مثلا هتیا وقودوت مثلا بونمونه اگر همو خورن تا مشنایی بس لو آتنا هتیکا ل ما قید دبزی سردمی مکه بکاره هتیله او آقای تانبا با کس سردمی بنياد ناني برو باور رو تصميم دني ايمان بولن اودلو درون كان هروها آنها وانش كه ذكر كرديم پيوندي راست و خوي بدامزني ايمان آهي بته اكيده بته اكيده ل. آنها وانش كه ل دا هاتو تخوارد زيارت پي وست به احكام كان ولي زيارت هزبر قابتي خواه و زي با شريعته أحكامه يعني خوابك. بالضبط أكيد. لبرند يقعد تمشي أخي كمالك ناو ل لقناقي يكمل كده بزيا. هموي بسي ل. مثلا قدرتي خوي خالقي خوي علمي خوي حكمة خوي عزتي خوي رحمتي خوي أو أنا ك يعني لبودام زلندني إيماني مرفكانة. لقناقي يكمل زور زور هات يا لقناه. لبرند يلبونه منا مثلا نودود. لقناقي يكمل هاتي بس لا لقناقي دوم ناتي. بس في تسونا شعوب مثلا لباوي مرافقا كان حزب رقابتي خوايب كان لذي بزيكني احكام كان لجورالي كرني امر خوايد درك اتنولش تخربق مثلا قديمه نا يرقيب نا يرقيب ثانيا لقناغي دوام لقناغي شار مدينه هاتيه ك ذاتن شلي ندير احكام وحدوده حلال وحرام بلاك ربما فنون استب الترغيب والترهيب بله لباوي مرافقا بله بتقيد لباوي بزانيت پاسان لیش نترسی. بذار که دی قناعی یه کم قناعی علم بوده پیل اساسی آوی تجارت او لای خوشیده و تن یعنی کرنوش لود بات تاورانی تاورانی امیدی زوری پیه. به املا دوم احكام و حلال و او با بذار نکده أني احتماله بعض النفوس الضعيف عندك مصون ماني شن درج إيماني بقودني السر بيسيبك لا ريب كاتن بيستي مثلاً برقيب رقيب لا مقابل وجه محتمل مؤمن هلا بخا جوناه كاتن خوا عفوه لا برنهدي نايا عفوجة قالت مشاكل دوبها ناه وكان يخوي بس ما بسمعن أو بوم يعني أمسود من بين لي خاله اشتركوا جرينج يعني آمر جابي بكين جورا من هي كي من هي مثلاً دوجار هاتيا وجنونه منه هي سيزاره وراكب نومش مان هي داره هي قنزار هي صدار هي هزاره جار وغراكب مثلا وغالبا ماسان وغالبا ماسان اللونيز نجحت هزاره بززاره لا قران هاته هي مثلا دوبار بنو او نشت سيدي هي لسا اويك نفسي انسان ازيارته في يسيب ركابه هو سمي او بسيدي هو هو هي هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو يا قاعد بيتلو بيست او نوانا زياتر يشيله سربكابي بيخو بينتو سلام خالق مثلا كزانيد خوي غور خالقه يعني احد صمد يعني يقذر بزاني خوي غور احد بيوزنا كابو كزور دي بارو فكرتو لبونومن مثلا قت مشاق يا رب اللهم زياتر للقران هاتي لا يا رب اللهم زياتر رب اله رب الله زياتر هاتي للقران لبرو أي أساس أجر هاتو بريال ده أو الربيتي بس بوه تاي بو نورقيك القرآن بأني كردية بيجمعون هذا رب هم شارب هاتو فيك رب إلهي أوش خالك يعني بته وای بریکو پېشی به محکمه خدای بناسین د بینه وقن همو به کور غري په مجزئي ور نه بشه شي ور بشه شي ور نه غري لبه دا وای بلکوتایخه د خوا او خوا به هم ناوکه هي به هم کو ناوکه اله برند د بینه وقن همو به کور غري خال کو تای له بس يعني إخوان دي منغ مشهدك خوي شان ذاتن قدرتي من أو عزتي من او هي رحمتي من او خلال رداوكان لخلال بس كاني أسمان وزي سياقي خوي يعني نكرنا وكان بمجرد يمكن او او واتاي بنقزردسيت واتاي او يوناني او ياري او بلا من هذه القرآن آواني لبرهان ده قلت مشاه القرآن كنثانية سناؤش كمن بيجباس الزاتي خويتي رحمن الله وق أحد هو الأول والآخر وانا نبي بمجرب دي باس كياء القرآن أجنى مثلا باس قدراتي خوي باس اشتكرى مثلا زيد لحيزان دمري خوازندي دك قلت او قدرتي منه أو إلى عسمني تخوار أو إلى زيد أدى سي أو دسناؤ زيد أو دس عسمني من علمه هي بوش هموي أو في علمي خوي دكاتن مثلا باسي أو دكاتن مؤمنين لجروي كم جماعيا كم بران بركاني لبر لجروي دصلاةيا زور بتوانان وجمارشة أو أنا ناود بعوج بس دكتور أو عزتي منك أو أنا سن بتوانة لناود أو أنا ضعيفا برحمتي ناو خوي آه يعني ناوك هاني خو عرض دكاتن بس شيء وشي برداهم لبرهان ده في إيش إلا سيأخي خوي إلا سيأخي خوي شيء مفهوم خبرته هاي ورد جدي أجناب ماماستا د حرکت سنامونېک سنار شي ځواني خوایګوري حبجری له ما اټچونټي بیرکد نو وليو تدبر کذنی من بزاید شونې قران باس یو و نه کړی من چا وکول سنامونېک عملي یم بګمن و گزار خې دج باسم کړه علماء تصنیفات زورا دوباره نه خینو بلم او ګرینګ څنا او شي هلهب جيرين تا خوغ نموززغ بزاني يعني هرڅغه بيوته لناوخاني خو اي تبغاتن دبي په طریقه د ابرو په و انځه یکم نوک باس دیو د کونکو گرین او بنسینه ی رشیه لناوخاني خو هم مروخ پی اس پی له هم دیری نه هم نه اې خو براستي هه يا براستي نه لهبون مې ژمرواتي اگر سېد کې خو او خواهي كحقه كو مالك خالق بروعان بيهبوك كو مالك خالق شوش هبوه هاو باش يعلبو برياك داعه يعني زاروية نفيش يانكر داعه لابرهان دي ناوي يخم كزوزور كرينغا بيزاني ناوي حقه كخواه حقه حق لازمان عربي يعني الموافقة والمطابقة يعني دوشت منهبي ريكو بيك جن جاوي لبو يأكثر ريكوبيا جن جاوي لبو لازمان ده أبو شيء بكارتي بس ده الحق أويا وصفك ما در باريش تجي خوش إلى حق خد ده شيخه <تصفيق> او ند درجه او ند برزه او ند كان او, أو، تفاصيل او مواصفات ذات رباعيه دوك دراسه د كريتن او مواصفات درسي او با حسابا وصفي او با او شي <متابقي> مطابقي حقيقه مطابقي حقيقة يعني او او وجودي أو هي مطابقا يعني هما اینجا خ؟ یعنی اون آوانی که خویگور بسیکر دیا، بسی خودی خویکر دیا، صد صد با و شیوهای که خویگور خویکر دیا. رکب یک آوا، یعنی سبحانه تعالی، اون آوانی خ خوی بسیکر دیا، قدرت من خالقم رحمان مأحیدمیا. اگر هاتو فلاسی فزانه کند، توجه کند، بین لیکول بو تو آن خواب پیام بخشیا، لکوتای که او آمان زی، دغدغه او آکام او نتیجه کوه. بلاي خدايك هيا ريكو بيك اوهايه حق اوهايه ريك حق اوهايه او خواه درويه نانشك باسك ده همو درويه باطلة لا باطلة يبطوليه يعني بوطة هزبنا ماهشي نيا لابن هندي قرنجة بزانين كخواه سبحانه و تعالى بأسماء الحسنى حق اوهايه حق اوهايه لابن هندي تابي بيه قمان كلمه حق يعني لقرآن ده نزيكي دوسات زار بكارهاتيه بس أما بين كلمة حق دراسة يمكن شو هو بعض ما حق لباسي خواه لباسي خواه, خواه ده لبو جار حق, حق. لبو سندارشیش لبؤ اوی بکاری نه ک بینا کرد نو خلق کرد نی آسمانه کانو زویی به حق بینا کردیا. سندارشیج بکاری نه لبؤ اوی کو روزی دوای حقه. می‌می‌نیست. خوی حقه ها هستیله چه صادر دبی؟ حقه لبرهندیه. اینالله هو الحق المبين. ااا لبعد لبرهندیه او قرنگبزه یعنی خواص سبحان و تعالی لبؤ خوی نوجار بخاری نه گرندگبزنی بخاری نه کانی اگر پج روي کاتمان هبي هر بگن املا خواهد فرمي لا صوري حد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير ذلك لبويشود قرتو هرتيل ازمان مانيا اوباسو خاصي که لبيشتری خرها ولكل بدايه بودس بدكاكا بمالرزه رودات كيما دى الكالغاغاغا لحن عبد المرور من هاكا كيزن دو دكريتو اه اه اه اه اه اه نبو التأكيد يعني مطابق صد صد ريكو بيك أو حق أو وصف إبازك آوائه وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير هاروها نمناشترك نم قرنجا للاما واضح قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار وما يخرج الْحَيَّ من الميت ومن يخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أَفَلَا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إِلَّا الضلال فأنا تصرفون بينين <تصفيق> مروف چه مر زندو له مردود در دنی بپیاد کن و مردود له زندو در دنی چه اب کارو هر صورت نی کارو بارکانی هموآسمانه کانو زیه یدبرو العمر نه خ الله عذاباش افلاط بحریگاری لناکن الله ربکم آ اخداي عو اخوا ربي حقینگوا کسی دی هونی بس أو حقا. فماذا بعد الحق إلا الطلال؟ لا أو حقي تشتكي إلى شيوبي سرجرداني، فأنا تصرف عجيبة لا فأنا لبوا تع... يعني بس بسيغي استفهامي تعجبي في دعوتلي يعني سيدا لقرا وجه ده أوان رو ه ه لو إلى حقي لو رب حقي لبوا أهلي هاي باطل لبوا هوا وهاوس لبوا درختك لبوا أستيرغ لبوا فاشك أو يعني بوش ويا خوا سبحانه وتعالى ديتا تمام جيتن كوا حقانة يخوي معناشيا. ما مستني مني ترخي يعني امشي على بكام؟ فرم نمنزور بس فرم مشي. ما مست تيجي يشتري معن لو شيء حق. بيوي استكاري قري ورندانوي هبيلة سر ماني إيمان در لو يتنها. يعني وكبريه الروله حق بكات نو بجله باطل بكات كاريدي ايجابي او على خوا للسر لاياتي متشابهاتا بسران خوشيس بهديج لو دؤاءتب خوال السورة لقمان دفرميه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير للسورة حججدة فرم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير أو دؤاءته وغي يكن يغزمي عن زيارة ذلك بأن الله الحق هورجان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه وأن ما يدعون من دونه هو الباطل بس هو الباطل هو الباطل آآ وأن الله هو العلي الكبير كواته كواتا, كواتا. ده بي مروف بدلنيا وبيقينيوه بزعني هرشي هيا لماذا لا يمكن تنيا يكون سبحانه وتعالى ذلك ان هو الحق من يمكن ان يكون هناك من من دونه من غيره من غيره من يمكن ان يكون هناك من يمكن آو شتگ بی آو شتگ بلامین دونی لخواری لخواری چون که همه شتگ لخوار خواه هر تند جوره بی هر تند صلا داد بی هر تند هر تند هر تند امشج قرآن زور دوباره کرده زوری دوباره کرده تو زوری من دونیه چون که آو شتانهای کم رف دیکته ایلایهی خوی لیکم شد این جاله دیگر دکانی سروش، این جاله مرو فکان، این دون خواره. هاو تاينيه آها هاو تایینیه. آها لبرهندی خواه تأکید دكاتو که بس خوی حقه و این من دونه، لا یکم دفتر می‌هرشیله خواره ی باطله. لا، آسی دوم تأکید دكاتو هو الباطل. به تأکیدی آمانی ل خوار خواه اما پناه پیدا بین لی دارین و تاورانیش تی دکهایی باطله، باطله. لبرهندی، آقای جناب دلیب بیگو من. کارت هم رف دبی لجیانی روزانه خوی باوشی او بجیتن. تریا خواص سبحان تعلب حق بزانت. لبرهندی توجهی بس دبوا. دبي لا بو أي بي الأخوار خواي هم دا دابنيتن يا كم شد لا لا اتخذ هو هواه دبي ألي يراد سبب باطله نايبي بدو قادر بارئ القران ده فرمي وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا الف لام م الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتره بل هو الحق من ربك بل هو الحق بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما من من قبلك لعلهم يهتدون <تصفيق> إخوة حصدك بل هو الحق خدتها بل الحق هو الحق تانيا أو حقه تانيا أو حقه والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه كواتا دبيب زانيتين أو بيامي كلا لا يخويتها كدوا بيامي خواش بريتيا لقرآن أهوش حقه ريكو بيك أولا ناوي داهيا أو شالا ناوي داهيا أو واتاو ناوي روخي كالي قلتيا أوفر أمريكا خوا ديوية أو حقاش ريغ متابقة لغا أوف حالة فطريكا إنسان لساري داهيا لغا أوحقيكا بوناول لساري داهيا أغا أوهم حقانا بغا أوحقانا بغانيكا يغ حقا أصلي خوي او القناة ان رلح Bruto فىвержم الدبوء فى هذا الرجل و يظهر به هذا التجارة G فى هذا أخير Undى هو Wet n comm outer dome. پیغمبرش NHK www.Riraos 2.615. Muslana Yishwana Yiyat Washington.化 up mantenса Teddy belg european dosolahu tal poong. indigenous, uniquely message Bита .netu il definition upatrerrhe the truth of us.ocmala playbupupupupupupupupupなる soul.dev, camminumabuno Jr diputupupupupup.com topeq fyTC.静a. Word up a sk diascusum 1942 접微 pend Tough او وعدانش انا شكل الروج دواي دوجتي وبهاشته ما كاش همي حقا زعما ما دارش كبدواي او نا بيروزي خايرك نصيوب بدواي كود دقات السر قاي حق بدل يايو لا براندي غتمشاي قران كي مثلا لبون من يخو هذا بسم الله الرحمن الرحيم الا ان لله ما في السماوات والأرض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلم هرتي لآسما كانوا زوية إخوائي بخلق بأمر ببديهنا نبقى ريو بردنيك أغدار بن ألا بتأكيد بلاينا كان إخوائي حقا توني وعداءه هذا الزي ولكن أكثرهم لا يعلمون ما مستدكري بتنسى النابي الشتر إصلا لبما روم بوكا وشي حق مع ناسية ملا أقر النابي الشتر وكو نمونا لبريكاتمان كما سننون <تسنة> <تسنة> يشتري هالبرجيرين.لا باش حق <تصفيق> ناوي ديمان بلا الحية كازور كاتيش نعيق يوم لغاليدي هاي بجوما لالا لوكا بارتيا لزنديتي لا هاتي هاتي هاتي هاتي هاتي هاتي هاتي هاتي هاتي هاتي هاتي هاتي گشت دکارت و هم جذوریت ها حرکه میرو فهم گشت دکارت و هم جذوریت تو آنها هی بد کارت خدا سبحان و تعالا ل ل ل وش يحيي الارض يحيي صرتساويج يان ح ح حيات نه مبستن لوكيتريجاني يحيي الارض بعد موت يعني حيات انت زيوش بلام دياره همش تکان زندگي خوين لش تشتري و همو زندو آوانی که زندون بهو کار بزجان بریوده بند پیستن باشته همش یه روزانه روزانه دادهتن او زندویتان کوتاهی پیدا کن بلا خدا سبحان و تعالک حیه ک زندوا بوات کاملیکی لبراندی غدته مشاکل ل بو شوی بکاره ات لاموسیا کند دوشه با با باز تکن کپین زاره ات لابو خواهی سبحانو تعالا سزاران لغت قیمید دوزاریشان بتنیه هاتی حی خوا زندیو تیو خوی نه لکاز وگری نه پیششی باشته لب وی ادامه پیبدات نه کمکوریشی څخه او خویسر سړی زوندوتی له بو شته او زوندوتی د بخشي له بو شته لبره انده دوباله تایید وکړ نو غوتم د بی او کل نا وقته خو بتمن خواسي هو الاول لبره انده سلاته شینی تبري زوندوتی خو لشت چوګتي اخر شینی كل من عليها فان ويبقى وجهه بكذ الجلال والاكرام كل شيء هالك الا وجهه المهم لبره انده خو ا زند دوت کشی بو شوکه بسمکرت یک ساعتش و قران باز ده نه خوارو دبی نه خیوشی بسردادت نه خوارو دبی نه تاخدو ولا نو لا برنده تمشا ک ا او ش بسمکر پنزر هاتله قران حیلبو خوای سه جار نه قیومه دو جار شان لا سورة بقراءات الكورسيكا لا مجتمع مائة الكورسيزور بخلغ لا بريثي دفرم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ك لا قيوم هاتي مياكوا قيومش دواي بس ليه ودكين لا علي عمران دفرم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا سورة طاها لدواج بزخين وأنا لسّي عقاشياتي، وعانت لوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلمة. لا صريح فرقان، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا صريح غافرش هو الحي، لا إله إلا هو. مالي. لو بينس آتيك هاتك، لاو بينس آتيك هاتك. أمسة ناوي حي كاتي يعني انسان جيلونة أو بلوسدة جيلونة عزوانة يعني هذبه وجودي خايج قر الزياته ذاك هذ ذاك كه مدة يعني كاريا الزيات <سؤال> ريه وأو نواني وكرسامي وعو بصيره كمالا ناو ناوي زياتر بتأكيدي ديارا يعني خدا سبحانه وتعالى كحية كحيم إذا معناه قديره إن جا عليمة إن جا سميعة إن جا بصيرة إن جا همو أو نواني تري يعني هلق لو لو ناوي بتأكيدي لبرندي لا لا. حي لو نوانيك أو شو بس ممكن ناوي شيء بنسيني يوسر شيء وريشيله ناوي قانده نازو اللي دب يعني آمر جيب يبكم خواهد سیاقات اقدامات اما حزبکین بزندیویی خواهی. حتی سر ناو ناکیم بتسپی نیته. اگر صورت بقاره بین نوبرتایی خوتن یک کمال شدیتی داره. بعض دکاتن هر لسرتک دست به دکه آلی فلا میم. ذالک لا ریب فی هودل للمتقین دست به بعض مؤمنین و کافرین و منافقین و انجام قصی آدمی بني اسرائيل کو استقلالي اين کدی کوتی چنده آن باس ابراهيم و آن دکات من کو بينه كعبه اين کدی اساسی عهدين ول نبود كد لسداسي ابراهيم علي سندسبي اين کدی کو اوبيت دوري کدیا آو بابت آن هموديه من تفصيلي کدیا آو يعني آو دا باس اسرائيل به تفصیل تفصيلي انجا کو آن تيش مؤمنين اينی که آمينه هاتين وزيقرة ويوانا ما استخلاف من دي لسال أرضو أو بابتانا دي هم موئي بدرجي باز دكاتن إنزا خواه سبحانه وتعالى باسكو مالك انبياتر دكاتن وقد داود وسليمان إسا وآنا دفرمي تلك الرسول فضلنا بعضهم على بابتانا أو بابتانا لو سياقانا لو سياقانا خواه دفرمي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله كهيز إله شترنيه أو في ده لا نافية للجنس لا إله يعني أو أي كلمة إله لبوخوي هر هر قليتا لجن ولا إنزل لدار ولا برد ولا هر شيء هي خالد رحمي دروا باطلا لا إله أنا أوكرانكا نصمانان بيزان بهدرا لا نافيا للجنس يعني هرشي حاملي هالجري أول شيء بيتنادعاءي أقوله يدله بوخوي بكرا هذن هذا باإعلان كردون وجود دينية وجود دينية لا إله إلا الله إنزل إلى هو أكوه تفهمي الله لا إله إلا هو هو تبي له بوخوي ده قرش له بوخوي تغرتاه يا كم شتيت يا حية الحي القيوم إن زا دوبارته كده كم لام هات يعني الألف لام أنواعيها والألف لام جنسية يعني همو بياقاته حياة لبخي هالدرجة همو عناصره حياة لخوي ده هيا زادو برة تأكيد لكم ثابت دائم ما زندوين تدمرين يحي او كارش انزعان ده او خوي لبرا ويسرطاوي حياتها حيات ده بخشيتن حيات ده بخشيتن يحيو يميت خوي ده بخشيو خوي ورده قرطا بغنية بنيازة لها مشتاق بنيازة لها مشتاق بنيازة لها مشتاق نزا لبرا انت الدفرمي هو الحي القيوم قيوم اغدو يا ما باس دخين معناه كيسيا لا تأخذه سينة ولا نوم زور ګرینګل یرب ځانین خلاص ګرین خو ا ما جپی دکا هموشت زندوکان همو مورا زندوکان هرڅن ا دی عای ګورید د صلات دارب کان سیاسی او اداري او ان له اقتصادی او له یان له علمی او معرفه او له فلسفه خو یان هي ا نشین میه د برژان یان هي دا برژته خو منك الى دبي سبي احدوي هيش تغبين نسي ها نبي ها مو اواني دبن خوي عندي لكاتي خواه سبحان و تعالا لبو تسبندین حقیقت جور کان هندش تی بیان دکه لای مرفکان جاری جیپ سیاه دلش تو بچوکی آنیسیه بلام بچوگ نیستشی زور جوریه چون لجوابی بنی اسرائیل کداین گفت عیسی کری السلام مريم آواه کو ملانه بیان دگوت خواه لجوابه کیش تی جورانه برأوهاني وهذا من وهذا كان يأكلان الطعام تواو <تصفيق> لا ولا لا همیشه زندوا خواهرش نعمی لبرهندی شو روز لفنان لآشکر به هر شویشی به هر حالتشی رویتی بکنم او آگاداره که زندوا با آگاشه آگاداری همون شتی اینجا سید کن ل دوم لفن مقلب ل میم الله لا اله الا هو الحي القیم نفس تعبیری آتیا کامه بل عملت سیاقشی آتیا بحروف تاسبتك ألب لامميم كباس وحروف فانا باس اشتعبتها لا فرمي نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل لازندوية أو خوايتية هو بردام لما جميل مروفاتي هميشة بأمي ناردية لبوريه فهمك بحق لبورينا ما يكرني مروفاقات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 لأピー شو نور دار وعندن، هم بيروش زور خورشة بروج، خلقه شيء لبرق توان كان گرین ترین شتم روانه قمر بخ پیدم بالا بتایبتی اوانه کا سرکش و یاخی و متکبرن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك, ربك كل شيء هالك إلا, إلا وجهه وجه له الحكم وإليه ترجع ها ترجع هم مشتاق أنا على بالي وجه كانش دورو جدادك كون لبو, لبو حي القيوم كراتك الدنيا اما ام اگر لدنيا مشاهدي حي قيوم خواما كربي لقيامه بأرامي وبدنيي بخوشيو بخوشيو مشهدا حي قيمي دكي نعم او لا دنيي باغابي لو حي قيمي للقيامته بدا ما وبزليلي وبسرشوري ببيزاري رو بريو حقيقه دبطاء او لو لو ساتي قيم حي قيمي بكاتيا لدوزي حيبه سر بخو هافيا بخيرا امجي بيدخين لبركميكات بس بخيرا امجاش بيدخين كغرينك بزالي أيش خادف أرمي وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من أجل إلا من شاء يتخذ إلى ربي سبيلا وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح به وكفى به بذنوب عباده خبيرا نريت روانك ديوك مجدار وشاردر بيامل يمهيز يعني أزوجتك من سوينا إلا دم يانجوبر ولا يخايبون لكن لدينا الرفض لكي كانوا كانوا نقول لكي نقول قائم بوكس دي كوتير رق واستعبيت رق واستع قائم بأمر أويا بركوبيشي او أمر اللي بدرس يتي بريوبات أو أمر اللي بريوي ببع <تصفيق> قيوم سي غير مفعل غير فيعولي هادي أو زني ها. واتا أويك و زور زور كارو ب بركان بعروبارشی زوری لبادست شد بله هموش بره یکوپیشی بره یکو دبات هر هموی ببیزی آسی هموی بره یکوپیشی بره یکو دبات چند زوره لبر sigu ده بس خوا قیومه هر او سی زره شاده لقرآنه هر او سی زره ج apa بلا قیوم لب خوای EsraAll Things حر اول سی غجبه هاته لبر خوا بشیوشی بر هرتي أو كارو بارانك كا زوربزور يا مال بآغاين لي زوربزور يا مال ليه بآغا هر مثلا ومن آياته أن تقوم بوشيو إنما تجواني بوسياقي بو, بو نظم جواني كوار كردن الصوره بهالده الصورة دارواتن دا أوه مكارقة ولنا أنزام ده تنها مش اللي بينا مروفة هل الصورة أنا هساعر كان وأستير كان كم روف هستش بينا هرجر اللي كم شي كم أورو للرجال زانس كوا حيبيبر بي بداو فكان ب بعض الشيء نارهم بو حيبر نيف سرك لباتي زيادة ده وغرس سركش بنا إنزين أوهم كارو باريك بريوي دباتن لعاسمان كانوا زوي بزلبوي أو خوراكي كمرف يستبيه لزيان كارو باريك دباتن هاوسنجي في السماوات والأرض كل يومين هو في الشارع. لبرن ده في السماوات وألذ كل يوم هو في الشأن بس أي وش بردواام خوا لكار أدعى برن عليه عليه وتعالى رحماتي بركاتي خوي وهو قيومة لبو هدى الداني مرافقان ورحمة نادن لبو مرافقان أخوات زي خير ماموسته إسماعيل بداتو برزان ليرداد دير كتاي ألقي أمزارمان تا ألقي شتير بخواي قولت هندس بيجنو هوا دارين سودك ما بهموا ليا قياند بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى